خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والثرائب إ ن ه على رجعي لقادر يوم ت ب ل الثرائب